بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن شَلَّنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ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 مَضَى قَوْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لَقَوْلُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 125-والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَنِ اتَّخَذَ مِنَ مَا خَلَقَ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول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 فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضه بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفّر بر لبيوتهم سقفا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 شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولي يفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَفَى إِنَّا مِنْهُمْ مُتَقِيٌّ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 فلولا القي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخفق قومه فطاعوه إنهم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين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 هل يظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته أن تأتيهم بغتته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوان إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقافوا عليه بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعيون وأنتم فيها خالدون. وتلك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 فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينه وَعِلْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا اللَّهُ